117. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد 118. وقال موسى إن تكفروا أن 124. ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد 125. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود 126. والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاء هم رسولهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا وقالوا إن كفرنا بما أرسلت به وإنا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قالت رسولهم أَفِي اللَّهِ شَكُّ فَأَطِيرِ السَّمَاءَتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوُكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إلَى أَجَلٍ مُسَمَّى قَالُوا إِنَّ أَنْتُمْ إلَّا بَشَرٌ مثلنا تريدنا أن تصدنا عما كان يعبد آباؤنا فأتتنا بسلطان مبيد.